مِنَ الضَّالِّينَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَمَن هُوَ أَعْمَى وَأَصَمُّ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أفلا وَلَقَلِ أَوْسَ مُسَابِ آيَك وَلَقَل أَْسَن آانُوحَن إ قَّه إ لَكُم نَبِي مُبين أَللاا تَعبُدُوا إ الله إِ أَخَافُ عَلَكُم ذاابَ يَوْمِ أَبين فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ فِينَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ مُنْكَذِبِينَ قَالُوا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مُّرْصَدًا وَآتَانِي رَحْمَةً مِّن رَّبِّي فَعُمِيَ عَلَيْكُمْ أَن أُلْزِمَكُمُ هَٰوَآيَ وَأَنتُمْ لها لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرته لا تَنكَمون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تدرى أعينكم أي يهتيم في انفسهم إني إذا, اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جئنا تنافا فكثرت جدالنا فاتينا بما كان